иқом 129. وما أكل السبو إلا ما 117. ونقصموا بالأزلام 118. ذلكم فسق يئس الذين كفروا شَاءُهُمْ وَخَشُونَ أَلَّهُ مَا آتَمْنْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمْنْتُ 117. فارسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 118. ин bank okay. ولا كزال تطلع على خار ويخرجوا صور को والان قام Ва он нист SEM Some... What al Waal ni ذيننا 119. واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم 110. ولو أنهم não e وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اللهم هسنث ثلثه وما من and um, uh كانو يا كان تقوم جِذًا نَأْشَدُ النَّاسَ عَدًا وَالتَّمْلِ لِلَّذِينَ آمَنُوا لِيهُودَعَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَلَمْ تан лилзина аману लзина куну инна наса قُولُوا نَرْضَىٰ بِمَن ءَامَنَ فَكَتَبَ فِيهِمْ dun... يما فكن امرتوا اقوام شرتي من سكينه من اوستمات طائمون 118. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام 119. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم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 al-khomr wal-may-sir wal-an-sab wal الشيطان rijisun min amal Al-Shaytan Fajitaniwohu La'al-Lakum Tuflihohun Inna ma yuridu Al-Shaytanu An yuqiyah ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم وَأَطِعِ اللَّهَ وَأَطِعِ الرَّسُولَ وَاحْذَرُ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ مُبِينٌ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 تَقْوَى أَمَنُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ تَقْوَى أَمَنُوا ثُمَّ تَقْوَى وَأَحْسِنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُونَكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيِّدِ تَنَالُوهُ تَنَاءُ نُودِيكُمْ وَرِمَ حُكْمٌ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُ بِالْغَيْبِ فَمَن ذَلِكَ كَفَ لَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُقَتَّلُ الصَّيْدُ إِن كُنتُمْ 我 ma قلَهُ mìnhmط mi đangg هذيان بالغلك بنتي ان كف فرت طعام مسكين او عد ذلك صيام من يذوقا لا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 117. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة 118. وحلم عليكم صيد البر ما دمتم حرما Al-Qa'beta al-Baita al-Haram Qiyyaman lil-Nas wa al-Shah. الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلم Зидилла инқози ва كَس أَرَدْتُ الخَبِيف الله هيا 129. <أفا> وعفى الله وعنها والله غفور حليم ба хуби ҳакафирин الذين كفروا الذين كفروا يا وَي مَُكُم <مرجعكم> جَم <مجمع> فَيونََب بِأُكُم بِمَاكُ تُم تَملُ <تعملون> <يه> <يه> ما رائح ذكم الموت أَوَأَخْرَانَ مِن غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضُرِبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ فاحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا لا نشتري به ثمنا وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا مِنَ لَمِنَ الْآتِمِينَ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ مَسْ صحو <laughs> قا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 تِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَنْيْتَ كَبُرُ روح الْقُدُسِ إِذْ أَنْيْتَ كَبُرُ وَا كَ ه ل ل وَ ا ذ وتخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفق فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكبر نَهَوْنَ الْأَرْصَفَءَ بِإذْنِي وَإِذ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإذْنِي وَإِذ كَفَفْتُ عَنْ هُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْظُرْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا فَانْظُرْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنَّ هذا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيْسَ بْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ قُل لَّا أَسْعَفُ رَبَّنَا كَمَا يَكُونُ لِي أَن أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُ فَلقد عَلِمْتُ تُلِمُ مَا فِي نَفْسِ esi ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت وكنت عليم شهيدا ما دمتم في فلم ما انتف فنتكم كنت انت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهير إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قُلْ إِنَّ اللَّهَ هَذَا يَوْمٌ يُمْنٌ فَاسْتَبْشِرُوا إِنْ كُنْتُمْ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 لله ملك السماوات والأرض